الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثادي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله Lekin Allah dilerse